ك و يؤخركم إلى أجر مسمى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لكم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليل و فلميزدّهم دعائ إلا فرارا وإنني كلما دعوتهم لتقفّر لهم دعَلوا أصابعهم في آذانهم دعَلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصرّوا واستكبروا استكبرا ثم إنني دعوتهم دهرا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 وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً وَاللَّهُ تَعَالَى لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطَةٍ لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلَهُ فِجَاجاً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 وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا